موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعباتي الذين آمنوا ينقيموا الصلاة وينفقوا مما عزقناه سرًا وعبالية وينفقوا مما قللنا كثيرا أجعل أفهدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا اجعلني مقيم الصحر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن درية ربنا اتقفل دعاء. ربنا اغفر لي وفي اجدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. علىك فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا رفنا اغفرنا الى اجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونستبع الرسل اولم تكونوا اخسنتم من قبل كنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا يومئذ مقرنين في الأطفال سرابينهم من قطرانه وترشاه فره النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.